اِلاَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن نسأتم فلها فإذا جاءت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 وَيد إ سَ بِالشَِّد وَأَ بالِالخَيد وَوكان الإ س وَج وَجعلنا الليلى وَه رآيَيتَنِ آيَةَ الليل وَجعلنا آيَةَ النهارمُ بسر وَجعلنا لِتَنهَارِمَ بَصِيرَتَ لِتَبْتَؤُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْجَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْكُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذْنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَالَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَاعِياً وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُنِدُّهَا أُولَئِكَ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 فَلاَ تَكُنْ لَهُمَا أَفْيُونَ وَلاَ تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَنِ وَقُرَّبْ لَهُمَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ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 وَإِمَّا تُرِدَنَّ عَنْهُم بِإِذْنِ رَبِّكَ رَحْمَةً مِّرْ رَبَّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا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 أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلا كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا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 وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً وفوراً وإذا قرأت الكرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في الكرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إِذْ يَكُونُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُذُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 فَسَيْقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرْغًا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُونُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُلُّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَّبُّكُم خَالِقُكُمْ عَلَّمَكُمُ الْكَلَامَ لَّيْسَ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ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 وَإِذْ كُلنا للِمَلائِكَ تسْجدُدُ لِآدممَ فَسَجد إِلاا إبلسَ قَالَ أسجُد لِمَنْ خَلَق وَتَقنَا قلَأَرَأبَكَ هذا الذي كَرتَ لََْ لِنأَ ختَن إلى يَوْوم القِيامَةِ لاحتَنكَ النذُريةً لا احتنيك الذريه الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء ام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 وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك فِي البحر لتبتو من ثضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلم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 أَمْ أَمِنَنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ مَأْوِيًا بِيَعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي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 فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابا ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي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 وَإِن كَادُ لااسْتَفِ الزُونَكَ منِنَ الأوْضِل يُخْرِرجُوكَ مِنهَا وَإذًا لا يَلبَثونَ خلِلَافَكَ إللاا قللَ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 يا ذا سكر ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخلا صِدقا واخرجني مخرجا صِدقا واجعل لي وجعل لي من لذمك صنوان نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل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 ح وَولِروحُ مِن أَمْدِ رُبّ وَمَا أوُوتثُ مِنَ الَّْم إَّقنلَ وَلَ ياشِ لَ نَزَبًاَّ بِالَّذِي أَوْ حَنَا إِلَيكَسَُّ لا تَجد لك بِي لَنَا وَكلَ إِللاا رُحْمَةً مِر ربِّك إن فضله كان عليك كبيرا كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الكرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً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 كَتَبَ كُبِيلًا او يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ او تُرْقَا فِي السَّمَاءِ وَلَمْ نُؤْمِن لِرَقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ كُلُّ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَاطَلَ اللَّهُ بِشَرِ الرَّسُولِ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 ومن يَهْدِ الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً. ذَلِكَ جَسَ غَأُم بِأََّم كَفَرُوا بِآياتِنَا وَقَاوا أَإِذَا كَُّ عِظَمَا وَقَاوا أَإِذَا كَُّعِوَمَوُ وَرُفَةً أَإَِّ لَمَ بَعثُونَ خَلْقَ جَددَا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 وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ كَفِيرًا عَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَكُنَّا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَسْكُنُ الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَادِ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا